هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعون إلى الهدى لا يتبعوكم سواء إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم تظن اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا ما اذاهم مضخرم واخوانهم يمدون في الغيث Allah uh -huh. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اِنا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَطِيعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْمِ ذِ الْغَدُوِّ وَالآصَالِ ذِ الْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَن ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.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 لَنَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَمَنْ يُرْضُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا وتودون أن غير ذات الشك تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقهر عذاب الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله Sami Allahu li man Allah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 إذ يغشّيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السنا إما ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشياطين واليُربط على قلوبكم واليُربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة. أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا عبّضروا فوق الأعناق ضربوا منهم كل ذنّ ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله وَمَن يُشَرِّعُ فِيهَا مِنْ ذٰلِكَ هُوَ أَمَنٌ لِّلْكَافِرِينَ عَذَابًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُمِلُّوا الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تَدْعُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ تعرف لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد لا رصق فقد لا بغضب من الله ومأواه جهنم ومؤامه جهنم وبث ذلكم وأن الله موهد كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الذين لا يعقلون ولو علم الله فيه الخير لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا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 انَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَطَوَّفَكُمُ النَّاسُ فـَآوَاؤُكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَغَذَقَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سمع الله لمن حمده Allah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 تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم ولا تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عز وجل أجره عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم قرآنًا يكفر عكم سيئاتكم ويُكفر عكم سيئاتكم ويُغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين. وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْنَ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْنَ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَثَاقُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ يُكَانَ فأنطر علينا حجارة من السماء، فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنى بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءهم إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لينيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنفت وَإِنَّ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا يَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ بِتْنَةٌ وَيَكُونَ الْدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَتَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ أَتَوْنَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى من <تصفيق> الموضوع Aku Allah I don't know.